وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا وإن لفي شك مما تدعوننا إليهم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 صديد يتجرعه ولا يكاد يسعه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَا يَشَاءُ لِمَن يَشَاءُ وَهُوَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وينفقوا مِمَّا رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا قَبْلِ فيه يَأْتِيَ يَوْمٌ الله الذي خلق وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل مِنَ, السماء ماء وأنزل من السماء ماء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 تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْعَبُدَ أن الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبْعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو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 لِيَجْزِيَ الله كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألباب